Ağoz b Allah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman r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 Fī āyatin bayyinātin maqāmu Ibrāhīm wa nanḍakhalhu tānā āminā wa lillāhi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 Alla Kitabı kim taç eden, Sebir Allah'ın,